لحب الخير نشيدا افلا يعلم إذا بحسر ما في القبور افلا يعلم اذا بحسر في القبور افلا يعلم اذا بحسر في القبور وحصن ما في الصدور رَبهُ بهِم يومَ إذَّ